What do you ويحذركم الله نفسه والله رغوث بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ربنا اهدنا الى الصراط المستقيم اللهم ربنا بما لك من دين بها كنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين da, -da. اشتركوا في القناة Oota, tia, سأه و كذلك siratan mustaqim siratan näed mee ربك الأعلى الذي خلق <تصفيق> فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المر تَكَالَ السَّاعَاتِ إِنْ فَصَلْنَا فَلَنْ تُخْفِرُونَ الْخَلاَءَ No, <laughs> وَنَصْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مفرجا